ف طالب العلم ط ر ي ق ة كشف الشبهات والمنهج العلمي الرصين في بيان زيفها أ ص ب ح ا ل أ م ر بعد ذلك عليه يسيرا بتيسير الله تبارك وتعالى ولهذا أ ؤ ك د أ ن ن ا ينبغي أ ن نراعي هذه ا ل م ن ه ج ي ة ا ل د ق ي ق ة ا ل م ت ي ن ة التي قررها رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات لبيان المسلك الصحيح الذي ينبغي أ ن يكون عليه طالب العلم في هذا الباب قال و أ م ا الجواب المفصل ف إ ن أ ع د ا ء الله لهم اعتراضات ك ث ي ر ة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم لهم اعتراضات ك ث ي ر ة على دين الرسل يصدون الناس يصدون بها الناس عنه أ ي عن دين المرسلين إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك ف إ ن أ و ل ما ينبغي أ ن يعنى به طالب الحق في هذا الباب أ ن يعرف دين المرسلين م ع ر ف ة ص ح ي ح ة ب ا ل أ د ل ة ف إ ذ ا عرف دين المرسلين م ع ر ف ة ص ح ي ح ة ب ا ل أ د ل ة ف إ ن ما سواه باطل وكل ش ب ه ة تثار لتقرير خلافه فهي ب ا ط ل ة وهذه ق ا ع د ة في رد كل باطل أ ن يعرف دين المرسلين أ م ا من كان لا يعرف دين المرسلين أ و معرفته ب د ي ن فيها ضعف ف إ ن ه يخترق بشبهات أ ه ل الباطل قال لهم اعتراضات ك ث ي ر ة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه هذه الشبهات لو أ م ع ن ا النظر فيها لوجدناها لو لا تخرج إ ل ا من أ ح د شخصين إ م ا سيء فهم أ و سيء قصد أ و شخص جامع بين السوءين سوء الفهم و سوء القصد أ م ا مع س ل ا م ة الفهم و س ل ا م ة القصد ف إ ن مثل هذه الشبهات لا تثور و لن تثور ب إ ذ ن الله تبارك و تعالى ب د أ بعد ذلك رحمه الله يذكر أ م ث ل ة تفصيليه لشبهات هؤلاء ب د أ ه ا رحمه الله بثلاث شبهات صدر بها الكلام على ا ل أ ج و ب ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة لشبهات هؤلاء ونبهها في خاتمتها أ ن هذه الشبهات الثلاثيه اكبر ما عندهم أ ن هذه الشبهات أ ك ب ر ما عندهم ونبه أ ي ض ا طالب العلم أ ن ك إ ذ ا عرفت هذه الشبهات واتضح لك كشفها وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أ ي ص ر منها وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إ ل ى الاهتمام ب ا ل أ م ر ف أ ك ب ر ما عند هؤلاء القوم من الشبهات هذه الشبهات ا ل ث ل ا ث ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة التي ي ب د أ بها رحمه الله تعالى كشفه لشبهات هؤلاء تفصيلا ب د أ ب ا ل أ و ل ى منها قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله نحن لا نشرك بالله يتبراون ويتنصلون من الشرك وهذه حال كل, كل صاحب كل باطل ليس هناك صاحب باطل يقول عن نفسه أ ن ا صاحب باطل أ و يقول أ ن ا صاحب ب د ع ة أ و يقول أ ن ا صاحب إ ل ح ا د أ و أ ن ا صاحب شرك بل كل يدعي وصلا ل ل ي ل ة على ما عليه هؤلاء من انحراف وانحلال وضياع كل يدعي أ ن ما عنده هو الحق فليس هناك صاحب باطل يقول إ ن ن ي صاحب باطل أ و د ا ع ي ة ظ ل ا ل فرعون كان يقول لقومه ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيلا الرشاد ما قال وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الضلال وهو أ ك ب ر دعاه الضلال إ ب ل ي س وقاسمهما إ ن ي لكما ما قال من المضلين قال من الناصحين وهكذا كل صاحب كل باطل يدعي لنفسه أ ن ه د ا ع ي ة حق و ينفي عن نفسه أ ن ه من أ ه ل الباطل و لهذا لاحظ كيف ب د أ هؤلاء أ و كيف ي ب د أ هؤلاء بنفي ذلك عنهم قالوا نحن لا نشرك بالله تراهم ت ل ط خ ا ب ا ل س ر ك متلوثا به صريعا لشبهاته ثم يقول لا أ ن ا لست من أ ه ل الشرك نحن لا نشرك بالله بل نشهد يقولون بل نشهد أ ن ه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أ و غيره عبد القادر أ ي الجيلاني و من علماء المسلمين و من أ ئ م ة المصلحين معروفا بحسن ا ل س ي ر ة و حسن ا ل ع ق ي د ة لكن كثيرا من أ ت ب ا ع ه و المنتسبين إ ل ي ه انحرفوا انحرافا م ب ي ن ة و ظ ل و ا ضلالا كبيرا و اتخذوا عبد القادر وليا من دون الله ينزلون به من الحاجات والرغبات والطلبات ما لا ينزل إ ل ا بالله تبارك وتعالى و نسبوا اليه كذبا وزورا أ ن ه يدعو إ ل ى ذلك و أ ن ه يرضى بذلك ويرغب بذلك وحاكوا حول ذلك كثيرا من ا ل أ ك ا ذ ي ب والقصص والتجارب ا ل م د ع ا ت و أ ي ض ا أ ن و ا ع من المنامات والخوارق التي أ ظ ل بها كثيرا من الناس عن سواء السبيل ف أ ص ب ح يدعى من دون الله ويذبح له من دون الله و يتقرب إ ل ي ه ب أ ن و ا ع من التقربات التي لا تكون إ ل ا إ ل ى الله سبحانه و تعالى فيقولون نحن نعتقد أ ن محمدا لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا فضلا عن عبد القادر أ و غيره فضلا عن عبد القادر أ ي فضلا عن من دون النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الصالحين و ا ل أ و ل ي ا ء او ايضا من الطالحين ا ل ذ ي ن لا ي ع ر ف و ن بصلاح و لا ا س ت ق ا م ة م من اتخذوا اندادا من دون الله قال ولكن انا مذنب و ا ل صالحون لهم ج ا ه عند الله ولكن انا مذنب و ا ل صالحون لهم ج ا ه عند الله و اطلب من الله بهم و اطلب من الله بهم اي اعتقد أ ن هؤلاء أ ه ل ا ل صلاح و أ ه ل م ك ا ن ة و أ ه ل م ن ز ل ة عند الله تبارك وتعالى ولهذا لا أ ط ل ب من الله م ب ا ش ر ة و إ ن م ا أ ط ل ب من الله سبحانه وتعالى ب و ا س ط ة هؤلاء ف أ ت خ ذ ه م شفعاء ل عند الله سبحانه وتعالى وهذا عين ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين ا ل أ و ل ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, هؤلاء شفعاؤنا عند الله اي وسطاء لنا عند الله ف إ ذ ا قال لك هذا الكلام وانتبه لتبيين الشيخ رحمه الله أ ن هذه أ ك ب ر ما عندهم من الشبهات نحن لا نشرك ونحن نعتقد أ ن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله ونعتقد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وعموم ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا ولكننا ندعوهم ونستغيث بهم ونلتجئ إ ل ي ه م ونطلب منهم المدد والعون و ا ل ع ا ف ي ة والشفاء وغير ذلك ل أ ن لهم جاها عند الله سبحانه وتعالى و م ك ا ن ة ع ل ي ة عنده فنحن آآ آآ نطلب من الله بهم نطلب من الله بهم أ ي ب و ا س ط ة هؤلاء فنجعلهم بيننا وبين الله سبحانه و تعالى ش ف ع ا وسطاء فكيف تجيبه كيف تجيبه إ ذ ا ذكر لك هذه ا ل ش ب ه ة ق ا ل الشيخ رحمه الله جاوبه بما تقدم جاوبه بما تقدم أ ي بما تقدم معك في هذا الكتاب من تقرير ل ح ق ي ق ة دين المشركين و ق ر أ عليه ا ل آ ي ا ت التي قررت ح ق ي ق ة دين المشركين و أ ن المشركين لا يعتقدون في ا ل أ ص ن ا م ا ل م ت خ ذ ة من دون الله أ ن ه ا تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتخفض وترفع لا يعتقدون فيها ذلك بل يعتقدون أ ن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى ومر معنا آ ي ا ت ع د ي د ة ساقها المصنف رحمه الله تعالى مثل قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض قل من يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض أ م من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ماذا يقول المشركون إ ذ ا سئلوا هذه السؤالات فسيقولون الله فقل أ ف ل ا تتقون فسيقولون الله اي يقولون هذه ا ل أ م و ر كلها بيد الله سبحانه وتعالى لا يقولون انها بيد ا ل أ ص ن ا م و اذا سئل المشركون الاول لم تعبدون هؤلاء و انتم تعتقدون انها لا تنفع و لا تعطي قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فتقول لهم الفرق بين حقيقه دين المشركين التي بينها الله سبحانه و تعالى في القران و بين هذا الامر الذي تذكره لي الان وضح لي الفرق بعد ان تبين له أ ن هذا الذي ذكره هو نفس الكلام الذي قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن المشركين ا ل أ و ل و ق ر أ عليه ا ل آ ي ا ت التي تبين ح ق ي ق ة دين المشركين وقل له وضح لي فرقا بين هذا الذي تقول وبين الذي قاله المشركون ا ل أ و ل ما الفرق بين هذا وهذا قال فجاوبه بما تقدم وهو أ ن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت عرفت أ ن ت ما المراد بقوله مقرون بما ذكرت أ ي من أ ن الخالق الرازق المنعم المدبر هو الله و أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء لا يملكون نفعا